بسم الله الرحمن الرحيم طوثين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويقتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سور وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلق القرآن من لد حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ أَهَانُوهُ يَا أَنبُورَ كَمَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُمْ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 وَقَالَ يَأَوهَ سُعُ لِمنَّ مَوْطِقَ الطَّيرِ وَأُوتينَ مِنْ كلُِ شيءَيْ إِهَا ذَا لَهُ وَفَضلُ الْمُبين وَحُشِرَ لِسُ لَمَ نَ جُودُهُ مِنَ الجِِّ وَالإِاسِ وَفصَيرِ فَهُم يُوزَعون حتى إذا أتوا على واج النمل قالت لملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقُلْ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنَّنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فم کئی فولا کو می سب انجم رت تم نکم و چی وَلَهَا کل ارسن وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا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 إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني فيه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 الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي الدُّنَنَ بِمَالِنْ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ آنَ تَ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ يَْرجعِ إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لَْهِم فَلَ نَأتِيَّهُ بِجُنُودَِّ قِبَلَ لَهُ بِهَاوَلَ نُقلِ جََّهُم مِنْهَا أَذِلَّثَوْ وَهُم صَغِرُون قَلَ يَ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 قلَ الذي عيادَهُ عِلمُم مِنَ الكِتاباب أَن آتكَ بِهِ قَأَ يَتَدَّ إلَكَ فرَثُك فَلََّ رَآهُ ستَقِرًا عادَهُ قلَ هذا ل فَضْلِ رَبّ لَبل وََنِيأَأَشْكُرُ أَمْ أكْفُق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 وَلَ نَقُولَّ لِ وَدهِ مَا شَهِدِن مَهِكَ أَههِ وَإِنا لَ صدِقُون وَمكَُ مَكْرَوون وَمكَرنا مَكْرَون وَهُم لا يَشعرون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 وَآن جَينََّينَ آمَن وَكَوا يَتَّقُون وَلُوقَ إذ قلَ لِقَومِهِ تَأتُونَ الفَاحِشَةَ وَأَُم تُبُصِرُون أَإَِّ قُم لَ تَأتُونَ الررجَلَ شَهْوةَ مدُون بَل اَنتم قَوْمٌ تَجْهَلون فَمَا كانَ جَوابَ قَوْمِهِ اِلاَّ اَن قُلوا اَخْرِجوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُم أُنَاسٌ يَتَقهَرون فَأَجَيْنَا هُوَ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً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 اى الههم مع الله قليلا ما تذكرون ام من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اى الله تَعَلَ اللههُ أَمَّا يُشْركُون أَممََّ بدَاءُ الْ الخَقَسُمَّ يُعيدُهُ وَمَ يرزُقُكُم مِنَ السَّم وَالْأَرض أَإِلَهُمَّا عَ الله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 بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَأَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَاءُنَا أَيِنَّا مُخْرَجُونَ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُ فَضلٍ عَلََّ سِ وََلَك أَكْثَرَهُم لا يَشكُرسُون وَإَِّ رَبَّكَ لاَا يَعلَممَا تُكِّ صُدورُهُم وَماَا يُعلِون وَماَا مِنْ غَ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 مَن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَمَا جَأَ بِال السَّيئَةِ فَكُبَّت جُوههُ فَّارِهَللتُ جِزَوونَ إلاا مَا كُنتُم تَععمللون إِ مَا أُمِرتُ أن عبُودَ رَبهَا بِهِ البَلْدَةٍ الذي حََّّمَهَا وَلَهُ كُّ شَي